بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ميم اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار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 وما اختلف الذين الْكِتَابَ الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بَيْنَهُمْ بينهم ومن يكفر بآيات اللَّهِ الله اللَّهَ الله سريع الحساب فإن فَقُلْ فقل أسلمت وجهي لله ومن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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُوا نصيبا مِنَ الْكِتَابِ يدعون إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يتولى فَرِيقٌ منهم ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قَالُوا لَن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 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب لكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا عيسى بن مريم في الدنيا والاخره ومن المقربين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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله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 فلما أَحَسَّ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمَنَّا بالله واشهد بِأَنَّا مسلمون ربنا آمَنَّا بما أَنزَلْتَ واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إِنَّ هذا لهو القصص الحق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 بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا, نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون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 وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يضلونكم وَمَا يضلون إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يشعرون يا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لفريقا يَلُودُ الْأَلْسِنَةَ بِالْكِتَابِ لتحسبوه مِنَ الْكِتَابِ وما مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون هو من عند الله وما هو اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ على اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرشون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون اللَّهُ أخذ الله ميثاق النبيين لما كِتَابٍ من كتاب وحكمة ثم جاءكم, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن لا به ولا قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد, لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تدالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين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 كَرِهْتُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَمْ آمَن أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا ينصرون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 بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب امه قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelunakum khabala لا يaelunakum khabala والدوما عنتم والدوما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا وَإِن تصبكم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبوئ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوِّمِينَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 يمسسكم قرحٌ فقدم السَّلْقَوْم قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نَدَوِيلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 وإثرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ على أَعْقَابِكُمْ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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد ورسول يدعوكم في أخراك فأثابكم غمما بغم لكي لا تحزنوا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 أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّةً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 ولئن قتلتم في سبيل الله أَوْ متتم لَمَغْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ خير مما يجمعون ولئن متتم أَوْ قتلتم لَإِلَى الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينشركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غَلَّ يوم الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أهواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين, لم بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأنت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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا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 نهار لآيات اللي أول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن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 من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حشن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لمن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ